Uh huh?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 هذاك العزل دروبا وصرتي أجمل المشوار يا شمس حيرت أقمار يا دار ما مثلها دار قطر يا تاج فوق الراس عنك سالف الناس يعقد من الذهب والماس قصة حب مكتوبة قطر يا تاج فوق الرا على تراب كربا انسان بذل جهدا بقويمان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 يا <gülüyor> جفوق الرا عنك سالف للناس يقدم الذاب والماس يا قصه <gülüyor> <gülüyor>